الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق ائمه المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع دربه باحسان الى يوم الدين وبعد بدانا في اللقاء السابق الحديث عن اعراب المنوع من الصرف وقلنا ان الصرف يعني التنوين الصرف معناه الايه التنوين معنى معنى ان الاسم ممنوع من الصرف اي انه ممنوع من ماذا من التنوين فمثلا قول الله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم محمد هنا مصروفة أم ممنوعة من الصرف مصروفة ودلالة صرفها أنها قابلة التنوين تنون فجاء قول الله تعالى ما كان محمد ولم يجي ما كان محمد مثلا فهنا بنقول إن الاسم المصروف هو الذي يقبل التنوين إنما الممنوع من الصرف هو الذي لا يقبل التنوين لأن معنى ممنوع من الصرف إنه ممنوع من, الإيه؟ من التنوين مثل مثلا كلمة إبراهيم آه. إبراهيم حين يجيء فاعلا أو مفعولا أو غيره في كل أحوال لا ينون وإنما يضبط بضمه أو بفتحه. فمثلا اه اه اه تقول ايه جاء ابراهيم جاء ايه ابراهيم ابراهيم بتبقى ايه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة هل يصح ان نقول جاء ابراهيم ينفع ما ينفعش ان احنا ننون ابراهيم ليه لانها ممنوعة من الصرف اه احنا عايزين نرسخ الاول عشان احنا اليه كلام ده كل المرة الفاتت بس احنا بنعيدوا عشان ما شاء الله العدد المرة دي يعني زايد خالص طبعا يعني يريد يكون حد طبعا في ناس معها دياد لا احنا في ناس صورتها المرة الفاتت المرة الفاتت لا ناس خالتها يا أخوان اللي كانت حضرة آه. في ناس صورت اعرف لهم مع من الصار في المرة الفاتت مش حد خالص آه. حد يصورت وقت ولا بس ما هتاخد وقت طب طب هات لحظه كده اشوف بقى. عشان انا مرتبه التمعين عايز امشي عليه اكتب ورايا طيب تكتبه ورايا لان عشان تصورها تاخد وقت كتير ده هي وبعدين خلي بالك ان هو هيكلف لان تمن صفحات تمن صفحات يعني ب 2 جنيه على على حسب اللي تحت ده وفي حال ان تاني طبعت ثاني الصفحه تطلعها وتصورها ثاني تفهمني هتنطق مهوم وما فيش مشاكل في يعني مش نحازم برضو نزل من الناس معاهم ناسي فهنحاول نكتب كده إيه بقدر الإمكان إن شاء الله فبنقول هنا إيه الإبراهيم لا يجوز أن يصرف أو لا يعني لا يجوز أن ينوهنقول جاء إبراهيم مو لا يجوز أنا أقول جاء إبراهيم تمام طب مررت بإبراهيم ما ما ينفعش بإبراهيمي لأنه إعراءه ممنوع من الصرف له نظام هنتكلم عن هذا الوقت طيب المؤمن هو لا يصرف إلا أنا أعز النقطة الأولى لأننا أظرفها في الممنوع من الصرف إن الممنوع من الصرف لا إيه لا يصرف ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين خلاص طيب النقطة الثانية إعراب طبعا في قول الله تعالى وإذا يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت إبراهيم هنا إيه فاعل اود ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين فلا يقال ابراهيم تمام النقطه الثانيه ان احنا بنقول اعراب الممنوع من الصرف عباره عن ايه اما اقول لك مثلا بين اعراب الممنوع من الصرف الأول كده هتقول ايه ها؟ بين اعراب الممنوع من الصرف يرفع بالايه بالضمه وينصب ويجر بالايه بالفتحة بين الفتحة آه قل الفتحة هنا نابت عن الايه عن الكسرة زي ما الكسرة هناك في جمع المؤنث السالم نابت عن الايه عن الفتحة في حالة الناص هنا الفتحة بتنوب عن الكسرة في حالة الايه الجر في حالة الايه الجر فبأسال من عمر بي آآ آآ يرفع بالضمه وينصب ويجرب الايه بالفتحه تمام زي مثلا ايه ده اعراب لما تسال مثلا بين اعراب الممنوع من الصرف هتقول ايه ها؟ يرفع بالضمه وينصب ويجرب الايه بالفتحه اما نقول جاء ابراهيم إبراهيم هنا نقول على إيه فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه <تضم> خلاص وشنقول له أنه من نوع من الصرف ولا غير وإن العاصل في الرب ضم <تضم> طيب أما نقول إيه المثال اللي هو التقليد اللي هن... بنطبقه في كل الأحوال آه. س... رأيته الأول يبقى رفع بعدين النصر و بعدين البر رأيته ما؟ إبرا... هي ما؟ إبراهيم إبراهيم إبراهيم هنا إيه مفعول فعل وفاعل وإبراهيم مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه الفتحه وخلاص طبعا لان هو برضو الأصل في النصب ان هو يكون علامه الايه الفتحه طيب ايوه مررت باب اراه ما ينفعش ان انا اقول مررت بايه الإبراهيمي. ده غلط ليه لأن هو الاسم هنا ممنوع من الصرف بشكل الاسم الاسم ممنوع من الايه من الصرف. آه إذا بإبراهيم بيقول على اسم مجرور بالإِ. لا اسم مجرور بالباء. وعلامة جرّه الفتحة. آه نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ومش كده بس لازم أقول ممنوع من الصرف في الكذا وكذا. ل لعل أو عللتين اللي هن الضحى بعد الوال. خلاص. فآه للعلامة العزمه. فهنا إبراهيم تاني بنقول عود اسم مجرور بالباء. وعلامة جره الإِ. الفتحة لانه ممنوع من لاهيه ممنوع من الصرف وعرفنا ان ممنوع من الصرف يعني ممنوع منلاهيه من التنوين يبقى ده سؤال هو بين اعراب الممنوع من الصرف مع التمثيل بين اعراب الممنوع من الصرف مع التمثيل السؤال ده جبدته في كلمتين او في نقطتين يعني النقطة الاولى اللي هي ايه اعرابه انه ايه يرفع بالضمه وينصب وجر بالايه بالفتحه طيب النقطه الثانيه مع التمثيل يبقى المثال دهوت ده اللي معانا ده تمثيل تجيب لي ايه رفعا ونصبا وايه وجرا ربنا سهل يا عالم واحنا يمكن ما نحطش امتحانات احنا الله اعلم خلاص المهم المهم نستوعب ونفهم يعني بس حتى نظره على الامتحان يعني الله يكرمك يا استاذ حق، هديك نعم مبارك يعني؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما طبعا ان شاء الله نتعلم يعني واحده واحد. طيب احنا قلنا يا بعد كده يبقى النقطه الاولانيه اللي اخذناها اللي هي ايه معنى المصرف وانتهي منه ومعنى الممنوع من الصرف. النقطة الثانيه اعراب الممنوع من الصرف. لازم نركز كده ونحدد ايه النقاط اللي شغالين فيها. النقطه الثالثه هل الكلام ده اهوت على اطلاقه يعني اي اسم كده اجيبه امنعه من الصرف ولا فيه علل وفي شروط معينة فيه علل وفي ايه شروط الشروط هاي بقى سمناها ايه علل علل زي امراض بتكتنف الاسم او بيتصف بها الاسم مش مرض بمعنان الحقيقي يعني هم سموها تجاوزا علة لان الاصل في الاسم هو يكون مصروف منول تمام لانه بيسموه متمكن امكن متمكن في باب الاسميه يعني انما الفعل ما بنونش مثلا الفعل لا ينون ولذلك احنا ذكرنا في الاول خلاص من علامات الاسم التنوين تمام فلما بيعتري الاسم بعض هذه العلل بيمنع من الصرف اي بيمنع من التنوين يبقى يمنع يمنع الاسم من الصرف العلل ايه متعدده هنذكرها دلوقت يمنع الاسم من الصرف بسبب علتين أو علة واحدة يمنع الاسم من الصرف بسبب علتين أو علة واحدة تقوم مقام العلتين يبقى يكون علتين منعوا من الصرف يا اما إيه علة واحدة تكفي عن, الإيه؟ عن, الاتنين. عن الاتنين نبدا بالعلتين اولا العلتان واحد من علتين يعني العلميه والعجمه العجمه بالتاء المربوط كما في ابراهيم واسحاق ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب قال تعالى وإذ دوانا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ مكان البيت الإعراب إبراهيم اسم مجرور باللام وعلامة جره الايه الفاتحه ها نيابه عن الايه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف ليه للعلمية والعجمة والعجمه نعم ثاني اه لا لم بتاكيد ده مفتوح لا وتسالون يومئذ عن النعيم إنها ديت ولا ولا تسألنا إنها ديت إيه؟ وإزبارنا لإبراهيم لام الجرب تقوم مكسورة تمام؟ يبقى هنا إيه؟ إبراهيم العرب تاني يا أخوانا إبراهيم اسم مجرور باللام اللام هنا لم جر وعلامة جره الايه الفتحة نيابة عن الكسرة يعني الحتة دي هنحفظها هي دي اللي هتمشي مش معناها بس بدل ما نقول لكذا وكذا هنقول هنغير العلة حسب بقى ايه اللي هنشوفه قدامنا والمساء اللي هيوضح لنا يبقى اسم مجرور باللام بوصف الاسم هو انه مجرور بكذا العمل الجر بتقول لام وبعد كده بذكر العلامة وعلامة بجره الايه الفتحة فبالفتحة الاصل ان هو يبقى ايه الجر بالايه بالكسرة يبقى هقول ايه نيابة عن الكسرة يعني معنى كده ان الفتحه نابت عن الكسره تمام وبعدين بقول تاني السبب اه ليه نابت الفتحه عن الكسره هنا لانه ممنوع من الصرف برضه هبين السبب تاني سبب المنع من الايه من الصرف فاقول للعلمية والعجمه يعني باحدد ده العلميه والعجمه العلميه ووزن وزن الفعل العلميه والعدل العلميه وزياده ألف والنون هنشوف الكلام ده كله انت متخيل ان صعب دلوقتي كده انما لما تيجي المثال قدامك هتعرف ان هو سهل والمثال اللي هي اللي هيوضح نفسه ه... ه... هيوضح لك الايه السرد يعني او العله الايه اللي... هوضح دلوقتي افضل لا لازم توضح ما انا ما اتصرف الايه لابد ان انت توضح الايه يعني لا لا احنا الترتيب الطبيعي بتاعنا احنا ايه؟ نوصف الأول اسم ماله موقعه نحية العربة كذا تمام علامته كذا طيب علامته كذا دي طبيعية وأصلية علامة جرر أصلية أو غيره خلاص انتهى الموضوع ده جاء على الأصل جاي مخالف الأصل ده أضح بقى ما منصوب علامة نصبه أو مجرورة علامة جرر الفتحة يبقى فيه كده ايه القارئ أو المستمع الطبيعي العادي هيحس ان في نشاز عايزك توضحه النشاز ده لين هو مجرور وعلامة نصب جره الفتحة هتقوله له لانه ممنوع من الايه من الصرف طيب ممنوع من الصرف انت ايه عرفك انه ممنوع من الصرف هتقول له العلمية والعجمة يعني انه العلمية والعجمة بقى ده مش هنذكره بقى اه في العلاء علمية انه اسم علم اسم, اسم علم على حاجة معينة يعني. تمام ثاني العجمة اللي هي انه اسم اعجمي أصدر هذه الأسماء أنها اسماء اعجميه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ممكن تسألني سؤال تولي تغمالت زي جت في القرآن وهي اعجميه هنقول إيه الجواب أنها تداولت لدى العرب الخلص الفصحاء وكثر أو دارت تعمالها على ألسنتهم بقت متداولة خلاص كثرة تداول وكسرة الاستعمال أصبحت إيه معربة اصبحت ايه؟ ولذلك علماء اصول اللغة بيبحثوا في باب كامل في اصول اللغة باب المعرب والدخيل والاعجام والكلمات دي كلها تمام؟ فوجودها في القرآن مش دل... ربنا بيقوله باللسان العربي مبيل هي خلاص دخلت القرآن وتداولها العرب واستعملها كثيرا بس العرب اللي هم كانوا في عنفوان شباب اللغة يعني مش اي عرب مش احنا مثلا دلوقت نيجي نعرب يقولك الكمبيوتر او مش عارف الكيبورد او كذا وكذا وتقول لي دي كلمات عربيه لا ما هيش عربين. ليه لان هم نكنوا زمان واقفين على ارض صلبه من اللغة من التمكن من اللغه فبتيجي الكلمه بتعرب بيقرال العلماء خلاص انتهى الموضوع انما النهارده احنا اللغه بالنسبه لنا عن بقت غريبه بقينا عندنا لكنه عندنا لهجه ازاي اقول زي بعض الناس ينطق إجليزي أحسن بالفصحة أحسن من من اللغة العربية تمام ومتمكن في لغات متعددة إنما اللغة الأصلية مش يعني ما عندوش خل فيها عنها فدي طبعا عن الأصل إن إحنا الأول نثبت أركاننا لأن اللغة ديت هي تاريخنا هي حضارتنا هي كياننا هي اسمنا هي كل حاجة هي ديننا وبعد كده مفيش منع نحن ننطلق إلى فاق اللغات الأخرى بل يحكم على كثير مننا بالأمية وأنا واحد من هؤلاء حين لا يكون عليه من لغة ما ينفعش المفروض يبقى الإنسان عنده أكثر من لغة اللغة العربية دي الأصل آه أنا سبت أرقين على خلاص تمام يبقى أعرف لغة واثنين وتلاتة حتى أستطيع أن أتعامل مع الآخر خلاص فبالقول إن العالمية والإن والعجمة خلاص يبقى أول أول علة ولا أول علتين علتين بس العلتين ده هم تناخذ العالمية منهم سبت على طول ونأخذ مرة العلمية والعجمة العلمية والزيادة ألف والنون العلمية وكذا يبقى العلمية تمشي معنا على طول تمام طيب أي اسم أعجمي أمنعه من الصرف ولا في شرق آه في شرق هنقول بقى تنبيه أو ملحوظه يعني زي ما تكتبه يشترط لمنع الاسم من الأعجمي من الصرف يشترط لمنع الاسم الأعجمي من الصرف أن يزيد على ثلاثة أحرف كما سبق كما سبق يعني إيه زي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإيه ويعقوب الله أكبر الله الأعجمي من الصرف اشترط لمنع الاسم الأعجمي من الصرف أن يزيد على ثلاثة أحرف كما سبق فإن كان ثلاثيا صلفا كما في نوح كما في ونحط قوسين كده إيه نوح عليه السلام ونذكر المثال بتاعه عشان نثبت القعدة معنى كده إن نوح رغم انه اسم اعجمي بس مصروف ولا ممنوع من الصرف مصروف مصروف ليه لانه ثلاثي وشرط منع الاسم الاعجمي من الصرف عندي انه يكون ايه اكثر من ثلاثة احرف يعني ثلاثة احرف يبقى مصروف والدليل من القرآن هو قال تعالى انا ارسلنا نوحا انا ارسلنا ايه لو حل هنا منونه ولا غير منونه يعني معنى معنى, معنى ان هي ايه ان هي مصروفه تمام ف مصروفه ليه رغم ان هو اسم اعجمي ان هو ايه ثلاثي خلاص اختل شرط الاسم الاعجمي هنا فوجوده او كونه ثلاثيا خلاها ايه مصروف ولوط بنقصيم برضو كلمه ثانيه لوط قال تعالى نتبل كم مسل ولوط آتيناه حكما وعلما لو إن لوط ما لو مم... لو إن لوط ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة كاتتبه إيه ما كاتش تبى منوانة تيجي ولوط آتيناه ولوط ما م... م... على الاشتغال يعني ووآتيناه لوطا آتيناه يعني في تقدير فعل يعني هنا نفعل به فيلمه محذوف يعني ف غير منونه انما هي هنا منونه معنى ان هي منونه ان هي مصروفة مصروفة ازاي وهي اعجميه لان الكلمه ايه ثلاثيه وهود قال سبحانه والى عاد اخاهم ايه هودا بتنوين برضه في الف وتنوين وعاد تمام عاد ايه ثلاثيه خلاص يبقى احنا كده انتهينا من اول علتين اللي هي العاميه والايه والعجمه العاميه والعجمه معناها ان الاسم يكون علم ويكون ايه اعجمي تمام الشرط بتاعه ان هو يزيد على ثلاثه احرف زي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب لو بقى سلاسي حين إذن يصرف كما في نوح ونوط وهود اثنين العلميه وزياده الالف والنون كما في رمضان امسنا يعلم معنا رمضان وعثمان وسلمان العالمية وزيادة الالف والنون كما في رمضان وعثمان وسلمان قال تعالى شهر رمضان شهر رمضان ونفتح نون ايه نون رمضان ايش لقى كده تمام رمضان الى بقى رمضان ماله بقى هنا تمام مضاف اليه ماله حد يعرف كده ايه ليه بقى اه لا نهابة كسر النام ايه ليه للعالمية وزيادة الايه تقارف والنون هنبدأ بقى نشكله هناك كنا بقون العالمية والايه والعجمة انا هنا في صعوبة في الموضوع دهوت اللي بيوضحوا لي ايه الكلمة اللي بيوضحوا لي إبراهيم إسماعيل كذا كذا ده معرفة إليه أسماء العجمية خلاص هتقول لي طب أنا عايز قايمة بالأسماء العجمية ما أقولك لا إحنا, إحنا بناخد آه آه نمازج وإنت بالميرام بقى هتفهم إيه الأسماء العجمية من غير الأعجمية وهنا رمضان أي حاجة على أجل فعلا نهيت تمام هتلاقيها إيه فيها اسم اسم آه آه آه وزيادة ألف ونون يبقى على مئة وزيادة ألف ونون نعم ان ان ان هو من رمضان الماده اثناء رمضان شعبان شعبان آآ آآ مثلا سلمى عثما كده جو الالف والنون عليها ابتدت اسم مش اصليا مش نفس الكلمه يعني من هؤلاء رمضان مضاف اليه مجرور وعلامة جره الايه ما بالاضافه ما انا قلت مضاف اليه في الاول اه شهر مضاف ورمضان مضاف إليه تمام شهر رمضان ورمضان من شهر المتدى شهر بعد كده بقول بقى شهر مضاف ورمضان مضاف إليه خبر المتدى فيه <تصفيق> الذي منزل فيه القرآن اللي بتنمي المعنى <تصفيق> بنقوله إيه رمضان مضاف إليه مجرور وعلى وجره الفتحة نيابة عن الكسرة ماشي مش هستقولها بقى هذه على خلاص عرفناها لأنه ممنوع اللي المهم عندنا بقى لأنه ممنوع من الصرف يبقى لأنه ممنوع من الصرف هذا تعليل لإيه لجرب إيه؟ لجرب الفتحة طيب ايه علة المعنى الصرف بقى للعالمية وزيادة الألف والنون رمضان مضاف إليه مجرور أحوى علامة جرب الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والإيه والنون نعم الخبر الذي أنزل فيه القرآن آه لإيه اللي هو يعني ما هي جملة الذي أنزل فيه القرآن الذي ده الخبر اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر وأنزل فيه القرآن جملة صلة لمحل لها من الإعراب <تصفيق> وشهر مبتدأ تبقى لك يبقى شهره رمضان الذي أنزل فيه القرآن أه أه ببنوضح شهر رمضان بأنه إيه الذي أنزل فيه إيه القرآن <تصفيق> خلاص دي قضية تانية يعني مثلاً إيه يعني جملة صلة مثلاً لمحلا من عرب في جمل معينة لمحلا من عرب تبلك آه جمل معينة من النار جملة صلة يعني إيه التي هو في بيتها عراضات التي هو في بيتها التي هو في بيتها هنا هو وبعدين في بيتها دي فعل وفعل دي, دي وخبر الجمل كلها من المبتدا والخبر لمحلا من العرب صلة الموصول يبقى صلة الموصول دائما لها محلها من اللي من العرب وفي كتير بقى بس لها مو لها كلام يعني لها موضوعين ثلاثة العالمية شكرا جزيلا والتأنيث العالميه والايه والتأنيس. اه احنا خدنا كم كام كده كم عله مم. دي الثالثه يعني الرابعه المفروض صح كده عشان العالميه ايه علة مستقلة مستقله امم العالميه والتانيس نكتب الاول مثل فاطمه وعائشه وزينب وسعاد ومكه فاطمه وعائشه وزينب وسعاد ومكه قال تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ب مباركة بكه لغة في مكة. الإعراب اسم مجرور بالإي. أيوه بالباء. أيوه وعلامة جره. الفتحة. أيوه لأنه إي ممنوع من الصرف ليه العلامة والتأنيس. صاروا ليه تفض؟ ممنوع من الصرف أو. أحيانا اللي علة واحدة. زي هنا واحيانا للعلتين اصدى العلماء والتقنيس واحيانا لعلة واحدة لما تكون الف ممدودة او ايه او الف مكسيرة زي ما انا اخد <تصفيق> ومش كل الاسماء معنسة انتساس من حاجات دلوقتي فيه السلسلقات بقى <تصفيق> خلاص يبقى العلماء والتقنيس فيهمناه نعناها ان الاسم يكون علم ويكون ايه مؤنس وانا لك اوات فاطمة وعائشة مؤنث لفظي ومعنوي يعني فيه تأنيس وفي ايه والمسمة بتاعه مؤنس وعندنا زينة ووسوعات كذلك اهيه بس مؤنس بدون ايه بدون تاء طيب في تنبيه بقى لازم نفهمه ولازم يعرفه زي ما قلت انه في استثناءات في ايه استثناءات أو, او شروط يعني يعني مش الموضوع مش على علاته اي مؤنس ملحوظة او تنبيه يشترط لمنع الاسم من الصرف لمنع العلم المؤنث من الصرف يشترط لمنع العلم المؤنث من الصرف أن يزيد على ثلاثة أحرف كما سبق أنه يكون أكثر من ثلاث حروف أكثر من إيه؟ نركز واحدة واحدة اكثر من ثلاث حروف زي اللي احنا قلناه اه زي اللي ما في الحجامي واضحه كده طيب ما ما ما كم حرف اربعه مش الكاف مشدده اما اما فك التجديد يبقى ايه يبقى رباعي طيب آآ آآ معنى كده معنى معنى الشرط ده ان هو ايه لو لو لو المؤنث العالم المؤنث ثلاثي معناه ان هو هيكون ايه هيكون مصروف طيب نكمل الشرط بتاعنا او ان يكون ثلاثيا متحرك الوسط او ان يكون ثلاثيا متحرك الوسط مثل سقر سقر سين قاف راء التلاثة بالفتح السين مفتوحة والقاف مفتوحة والراء مفتوحه علم على جهنم قال تعالى ما سلككم في سقر تمام كده ما قالش في سقر اسمه مؤنس مجازي لأن منهم ما هو مؤنس حقيقي ما هو مؤنس مجازي تمام زي الشمس كده مؤنس نعم فهنا او يكون ثلاثيا زي ما قلنا متحرك الايه الوسط مثل ايه سقر علم على جهنم قال تعالى ما سلككم في سقر يبقى سقر اعرابها ايه بقى سقر اسم مجرور بايه بفي وعلامه الجر الفتحه لانه ممنوع من الايه من الصرف ليه للعالميه والتانيث بس مش مكتوب منه غير كده اما اسالك بقى أو اقول لك ايه لما منع هذا الاسم من الصرف رغم انه ثلاثي يبقى تقول لي ليه لانه ايه لانه متحرك لانه ال الوسط لانه متحرك لانه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيس انا قلت لحضر لما اما انك تبديها دي جملة ديت هتسهل لنا العملية خالص هنحفظها لما شاهد كل الاي في كل اللي ممنوع من الصرف بس هتختلف بقى من ايه من علا الاخر معروف ان سقر هنا مؤنس اسم المؤنس هو زي ما قلت مؤنس ايه مجازي التانيث والفرق بين المؤنس الحقيقي والمجازي المؤنس المجازي الذي يلد والذي يلد او, او او حيوان او غيره اسم اه اه انما المجازي هو الذي لا يلد ماشي طيب بنقول ايه معنى, كده معنى الكلام ده هو هو متحرك الوصف القاف متحركة ما يشتاكنا يعني الأمر ده هو ها ها ها هينبهنا لايه إن إذا كان الاسم سلاسي ساكن الوسط يبقى ايه يبقى مصروف ده بقى يبقى ده ايه مصروف سلاسي ساكن الوسط زي ايه زي هند ودعد دعد اسم امرأة وهند كذلك اسم ايه اسم امرأة هند ودعد الاثنين هم سلاسي هند ساكن الوسط وكذلك ايه دع د يجوز انا اقول ايه جاءت هند صح كده قال لك ده ان هو ايه ان هو مصروف اوه هو مصروف قال العلماء انه حين اعذل اذا كان سلاسيا ساكن الوسط شو تدرج ده عاز تركز معاي يجوز فيه الصرف ويجوز المنع من الصرف يجوز الصرف ويجوز الايه تحضر لك قلت ان هو مصروف انا هزود بس عشان إحنا انا عايز امشي معاكم بالتدريج عشان ما اتلغبطش ان هو في رأيي يجوز الصرف ويجوز المنعم الصرف وباللغتين او باللهجتين نطق العرب قال الشاعر المثال عندنا في البيت في الكتاب لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد بالعلبي ايه الكلام ده هوات هنشوف الشاعر بيقول ايه فهمنا الحكم الاول الحكم ان هو يمنع الاسم من الصرف العلة الكم رقم كم عندنا رقم ده كله تحت العلمية والتأنيس خلال ما رقم ثلاثة العلمية والتأنيس الشرط معايا ان هو يكون ايه زائد على ثلاثة احرف فان كان ثلاثي يشترط ان هو يكون عشان يمنع من الصرف يكون متحرك الوسط زي سقر خلاص طب ان كان سكن الوساط الطبع انه يكون ايه مصروف هم العلماء بقى قالوا انه يصرف او لا يصرف يجنس فين ايه الوجهان معك ان تقول جاءت هند وجاءت هندو تمام ورأيت هند ورأيت هندا ومررت بهند ومررت بهندا يعني ايه تصرفه او لا تصرفه هذا جائز وهذا جائز من الناحية اللغوية وبالوجهين نطق العرب قال الشاعر لم تتلفع نكتب البيت دهوت هو مكتوب عندنا بس العيش عايز يكتبه ويفهامه اكتر لم تتلفع ها ملين البيت كده بفضلي مئ زالي هاد الرامة السورة دع نكسره مش نياه مضف اليه فعل المضارع لما بيتصل به نون النسو بيعمل ايه؟ بيبنع على ايه؟ زي ايه؟ زي نون التوكيد زي يضربنا هود يضربنا معناه على ايه؟ مش بيبنع على ايه؟ مش أخذنا الكلام ده؟ آه لا يسجننا تمام كده يبقى الفعل المضارع لما بيتصل به نون التوكيد بيبنع على ايه؟ الأخ بيقول ايه في قول الله تعالى في سورة تغرب زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثون قل بلى رب ايه لتبع ثن ثم لتنبؤنا تمام كده هنا الفعل ماري ولا مضارع مضارع هو تبعث تبعث ده ايه وتنبأ برضه ايه مضارع اللي احنا اللي احنا قلنا المفروض كان يبقى ايه لا تبعثن وايه لا تنبأن صح كده عشان يبقى الفعل بقى زي لا يسجنن زي ايه لا يسجنن اهوت لا يسجنن لا يس جنن... مش استن على الفتح كده شمعه ده لا تبعثونا ولا تنبؤ لا تنبؤونا رغم, رغم تنصالوا بإيه بينون التوكيد هنا بقى بنقول إيه إن الأصل إنه دهوت ما هوش باب ده هو فعل من الأفعال الخمسة فعل من الأفعال إيه الخمسة أصله إيه لا تبعثونا وبعدين أمنا التوكيد هي نون التوكيد تمام والثاني لا تنبأوا نا لا تنبؤونا خلاص ففي هنا إيه لا في ونون ال ن نون إلى حال وال ده هي ووالفعل اللي هي ده لما ت بدل هي على إيه؟ على ألف هتبقى إيه على ضمه على واو لأنه مضمومه معي أقول إيه؟ أطلع لتبعثو ننن اجتمعت ثلاث نونات دي كم يون؟ ثلاثة ثلاث نونات اجتمعت ثلاث نونات فيما هو كالكلمة الوحيدة لأن التركيب ده كله على بعضه أشبه كلمة واحدة. اجتمعت ثلاث نونات فيما هو الكلمة الواحدة، فحذفت النون الأولى ثقلا اللي هي نون, نون الرفح. اللي نون الرافع. إلا هي في حقيقة أمراء الفعل مضارع مرفوعة مضرفت ثبوت النون المحذوفة بسبب اجتماع الإيه إن الثلاث. فالتقى عندنا ساكنين. وهو الجمعية دي برضو حذفت. فصارت هو اللي هو هي سكنه. وإن النون من نون التو من نونات التوكين. ساكنه ان المشددة تمام الحرف المشدد معروف ان هو ايه بحرفين الاول منهم ساكن والثاني متحرك فالنون ديت بنونين الاولانيه منهم ساكنه وهنا الواو واو الجماعه ايه ساكنه تجمعت ساكنان فحذفت واو الجماعة الجماعه اهيت كمان وبقيت الضمه علامه عليها اهيت فصار ايه لا تبعن لنبن حد تفهم حاجة ولا ايه؟ واضحة كده؟ ايه؟ وصلت؟ ايه؟ لا مش مبني، مش مبني لا هو توكيده خلاصة انه للتوكيد اه لانه هو من عفعال الخمسة ايه؟ حذف في عندهم مفتوحه اه خلاص ال ال المثال اللي هو لم تترفع بفضل مقذرها ها داعد مش كده بالتنوين عندنا في الكتابه ولا ايه الراء لصارها عشان هنا فضل ايه مضاف ومقذر مضاف إليه دي غلطه مضيع تمام ها والثاني ايه فاحنا مش عايزين ناخد كل اي حاجة مكتوبة ان صح كل كلام يؤخذ منه ويرد عليه إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقران الكريم فاهمك كلام النبي هو ده ده إنما أي حاجة ممكن تلاقي حاجة كتير قوي غلط في في الكتب ولذلك لا تأخذ العلم عن كتب أو عن صحف ده دي دي الكارثة اللي نوع فيه إن احنا نأخذ واحد يمسك الكتاب ويقعد يقره زاكل شوية وتبعها عالي لا ينفعش لابد أن نتعلم على أي شيخ أو أستاذ عشان بلقين العلم ويوجهني الصحيح لم تتلفع بفضل مئزرها دعدن ولم تسقى ده عدو بيضمه ولا بيضمتين بيضمه واحد ده صح ده بالايه؟ بالعلبي تمام؟ ده المثال اللي معنا الشائر يقصد هنا ايه؟ لم تتلفع التلفع اللي هو الايه؟ الاشتمال بالمرط او نحوه من التلفيعة يعني عفلين التلفيعة زي كده يعني فيك بعض الكلمات بنستعملها في اللغة العامية وهي في اصلها ايه؟ عربية فتتلفع من هذا بفضل مقذراها يعني بثوبها الزائد عن ايه عن حاجاتها بمعنى ان هي ويقصد انه ايه ان انها لا تتلفع ب ب ب بما بما يقول من ثوبها وانما يعني تعد قطعه خاصه للايه للاجتمال يعني هي يريد ان يقول انها امرأة مترفة وانها ثريه وليست بفقيره تمام وادعد ولم تسقى داعد بالعلب العلب جميع علبه والعلبه دي عبارة عن ايه عن اناء من قربة كده من الايه من جلود ال انعام تتخذ وبتنضج من خلال الرمل يوضع في الرمل يعني زي قالب كده تحط في الرمل كده وتتعمل بحيث ان هي ايه تجف على هذا الوضع تبقى زي الايه زي القله كده لحضرتك ولها ايه قولها يعني مزاده أو او فتحه من نعرف ديت بيحلب فيها, الإيه؟ بيحلف فيها إيه حليب الإبل تحلب فيها الإبل أو الأنعام طبعا قربة كبيرة كهذه لا يتعامل معها إلا, الإيه؟ إلا الأعراب إلا البادو يعني واحد يشيلها ويشرب كده مشكلة هم بقى الأعراب أو الباد يتعاملون معها بسهولة أما هذه المرأة فهي لم تسقى بالعلب أي لم تشرب من هذه العلب دليل عنها إيه؟ امرأة مخدومة ومترفة ومرفهة وامرأة حضرية وليست ايه وليست ددوية ويعني بيمدح في ايه في دعده دي شوي تمام لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسقى دعد بالايه بالعلبي هنا بقى عندنا السؤال اللي بيجي بيجي بيجي علامة استشهد النحاة بهذا الايه بهذا البيض علامة استشهد النحاته بهذا الايه بهذا البيت او يجيب صغة تانية اذكر الشاهد فيما يلي تمام يبقى دي صغة للسؤال ودي صغة تانية ممكن تجلق دي او دي على ما استشهد النحاته بما يلي او اذكر الشاهد النحوي فيما ايه فيما يلي الشاهد دي حتكلم عليه في اول حاجة خالص اه جناش ولا اه جناش ولا شاهد نحوي يعني اضبع ولا شاهد شعري هنا بن... أما, بن... أما بنجاوب على سؤال زده هاد بنجاوب إزاي من خلال نقطتين اتنين النقطة الأولى هي إن أنا بقول بحدد موطن الشاهد آه موطن الشاهد هنا إيه ب بكتب زي... يعني ريت تكتبها بالظبط كده زي ما تد دع دون ونقط كده دع دو ده دا المكان اللي استشهد به النحاة النحاة تكلموا في الموضوع هاد عشان الكلمتين ده هم الاتنين دع دون مرة بالتنوين ومرة من غير ايه تنوين لا مش شرط طبعا مش مش لا ما, ما هو لو حضرتك هتاخد يبقى ليك موطن الشاهد أمين. ما انت بتتعرب بقى من خلال الدراسة الدراسه اوت البيت الشعري وفهمت اهوت ما مش هيجيب لك بيت شعري كده من مرة لا بيت درسته درسته وال مدرس اللي بشرح لك وضح لك الشاهد فيه الشاهد موطن الشاهد بعد ودعده حيث بقى لازم يبقى حق... اي شاهد نحوي بنطلعوا ونقطتين دولي. موطن الشاهد الاول نحدده كده نص الدرجة او اقل من نص الدرجة بيت الدرجه حيث يعني العلل او الحيثيه بقى حيث بقى حيث حيث جاء الدعد نكتب هتكتب برضو حيث جاء الدعد بالصرف وعدمه في بيت واحد وذلك لكونه اسما وذلك لكونه اسما, ثلاثياً اسماً مؤنثا اه الاول اسما مؤنثا ثلاثيا ساكن الوسط فيجوز فيه الصرف كما يجوز المنع من الصرف يعني الشاهد النحوي دعد ودعدو الاولانية بالتنوين والتانية من غير تنوين يعني الاولانية مصروفة والتانية ممنوعة من الصرف ليه الشاعر او ليه جاد كده مرة, مرة مصروفة ومرة ممنوعة من الصرف لانها إيه؟ اسم مؤنث آه هو ممنوع من الصرف اللي بقى هنا للعالمية والتأنيس. للعالمية والتأنيس يعني مبدئيا السقف اللي احنا شغالين فيه العالمية والايه؟ والتأنيس تمام؟ فمرة جات ممنوعة من الصرف ومرة جت مصروف ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيس مصروف ليه؟ لانه ثلاثي ساكن الوسط والشرط عندي في علة العالمية والتأنيس إنه ان الاسم يكون سلا أكثر من ثلاثة أحرف فإلا ما يكون أكثر من ثلاثة وكان ثلاثيا الشرط ان هو يكون متحرك الوسط فين سكر حينئذ يجوز فيه الصرف ويجوز المنع من الايه من الصرف خلاص كتبنا الشهيد النحوي طيب وبنقول الشهيد النحوي وليس النحوي بعض الناس يقولك لك الشهيد الايه النحوي احنا بننسب بننسب للكلمه على وضعها اه نحوي واسمه مش نحو اسمه نحوي يبقى اسم نحوي أربعة العله الرابعة لا. نعم داعد دا هنا إيه؟ آآ آآ آآ فاعل في فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمة وفي الثانية نائب عن الفاعل نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة بس قلنا مشكك بالتفاصيل الثانية دي بالإعراب داعد دا فاعل مرفوع الضمة لان هنا الفعل تتعوه إيه؟ الفعل إيه؟ ها؟ تتلفع الفعل الأولاني تتلفع يبقى لما تتلفع دعدن تمام كده بفضل مؤذرك وده فعل مبني المعلوم إنما الفعل التاني مبني المجهول تسقى يبقى اللي يجي بعد منه يبقى إيه؟ ما يبقاش فاعل يبقى نايف فاعل اللي هو إيه؟ اللي هو دعدن التانية وناب الفاعل ياخد حكم الفاعل من حيث الرفع وغيره خلاص؟ الاربعه العالميه ووزن الفعل نعم اه العله الرابعه وزن الفعل يعني ايه وزن الفعل الكلمه عدد الحجم ديت الكلمه عندي اللي احنا بنتكلم فيها في الممنوع من الصرف اسماء ام افعال أسماء صح؟ صحيب أسماء ده هي طالما أنه هو اسم؟ المفروض فيه الأطل فيه إن هو يكون منون عشان يكون متمكن في باب الإسمية ما يكونش غريب من الفعل لأنه زي ما وزر حضرتك أنه هو لما ب... أما الفعل ما بنونش الفعل إيه؟ لا ينون يعني لما أقول مثلا إيه؟ يشكر يشكرو ماشي أما أقول إيه؟ يع لامو. مو أما أقول إيه يض ري بو تمام كده أما أقول إيه كمان يض ح كو ده كل كلها أفعال إيه مضارعة هل هذه الأفعال تلون الأفعال دي إيه ما تنوانش ممنوعة من التنوين تمام لأن التنوين أطلع علامة, علامة إيه الإس فلما يجين إس على هذا الوزن بأمنع من التلوين للمشباثيه للفعل لمشابهته للفعل في الوزن فماقول مثلا واحد اسمه إيه يشكر مش ممكن في واحد اسمه كده أو تشكر واحدة فمادي أسماء بقى دي إيه أسماء على وزن إيه يضحك كل ده على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل حسب الإيه باختلاف نعم آهن هنقول هو يسرب على وزن يفعل مش اسم برضو علم على المدينة المنورة تمام طيب برضو عندنا إيه؟, ايه يزيد يزيد مش اسم واحد برضو على وزن ايه يفعل اهوة او غيره كويس يبقى دي اسماء ولا مش اسماء اسماء يبقى هي علم هي ايه علم يبقى اول, أول علم المعامل الصف ان علم لابد ان يجتمع مع العالمية حاجة تانية علة تانية العلة التانية هنا ايه وزن الفعل وزن الايه يعني ان هي موازنة لهذه الافعال في في افعال على نفس ايه وزنها زي ما اقول مثلا ايه من ضمن قيمة الافعال عندي مثلا ايه احسناء احسن فلان الى فلان احسن الفعل ايه ماض تمام احسناء طيب ا أك... مثلا ايه اعلم ماشي اذهب اكرم كفعل يعني اه دي كلها على وزن ايه اللي وزنها اللي على وزنها ايه احمد على وزن افعل دي كلها هي تمام احمد ده اسم ولا ولا, ولا فعل اسم ممنوع من الصرف ليه للعالميه هيت علم ووزن الفعل موازي لهذه الايه لهزن لهذه الافعال فعشان ان هو عالم وعشان ان هو على وزن هذه الافعال اصبح ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين منونوش لوجود شبه ماء بينه وبين الايه وبين الفع <تصفيق> يكتب بقى الكلام داود لا انا مش هنون لنصفعا الاصل ان يكتب بنون ساكنة هي, هي هنا نون التوكيد الخفيفة لأ هو بص لنس عن أهوة لنس فعن هي كده المفروض سافع فعا المادة كده س فعا دي لام التأكيد ودي نون الايه التوكيد الخفيف. تمام اه اه اه اه لا يسجنن ولا يكونن يكون اهيت كده زودنا لام اهيت تأكيد ونون ايه ولا يكونن نون توكيد كمان ايه بس خفيفة الرسم العثماني بقى ما بكتفهش كده بكتفها ايه تنوين كده دي خصوصية من خصوصية الرسم العثماني انما الاصل فهي نون نون, توك... نون... آه... توكيد خفيفة ولذلك اما نتكلم عن نون توكيد بنقول ايه نون ثقيلة ونون ايه خفيفة عرض. نعم عرض. ايه عرض. آه... عرض. التنوين عارض عرض. لا مش هو مش تنوين اطلا مش تنوين هنا ده هي انا بقول لحبثك ان هو هنا هي... التنوين لا يدخل الافعال انا بينت الكلام ده في الاول خلاص اخوان قلت ان, التنو... إن, إن ممكن احد يسأل في السؤال ده وقولك ايش بتقول التنوين مع ماذا اسمها مال دا... دخل هنا ازاي لنسفعا ولا و... و... يسجن. ايش قلت الكلام ده ولا ايه ولا محدش فاكر قلت الكلام ده وقلت ان هو ان هي, هي... دي... دي مش تنوين هو تلاقي كده صحيح فسيتين على الالف بس دي خاصصة من خصائص الرسم العثماني وليس تنوينا وانما الاصوأ ان تكتب بنون ساكنة لانها نون توكيد خف لأن نون التوكيد نوعان نون توكيد ثقيله زي لا يسجنن ونون توكيد خفيفه زي ايه ولا يكونن بعدها على طول وزي لا ندفع عن تكتب هكذا بنون ايه بنون ساكنة قص الرسم, <تصفح> الرسم العثماني اه هو وكثير من خصوصيات الرسم العثماني زي هتلاقي زي حاجات زي كده فالك ده دي علم خاص خاص علم تاني خالص مستقل ولهه العلماء اللي بندرس فيه برضه موضوع كبير اه طبعا مم. وأنا انا انا يعني ايه عايز أدي كل حاجه والله بس بس الوقت مش مش ساعتنا انا عندي يعني حاجات تانية والله كتير وعايز اخلصها لكم ونفسي اخلص لكم منها كله ان شاء الله يعني نكتب العالميه واسد الفعل اربعه مثل يترب ويشكر ويزيد كلها اسماء على وزن يفعل طبعا يفعل يفعل يفعل باختلاف العين يعني ومثل أحمد وأشرف وأكرم وأتعد بس أسماء أحمد أي حدا على وزن أفعل بس أحمد وأشرف وأكرم على وزن أفعل قال تعالى واذا قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ونفتح الباء من يثرب الاعراب يثرب ايوه مضاف اليه مجرور وعلامه جره الايه الفتحه لانه ممنوع من الصرف ليه تمام للعالميه ووزن الفعل يبقى لما حد يقول لك يعني ايه وزن الفعل تبقى حضرتك فاهم وزن الفعل ان هو ايه للفعل المضارع يفعل يضرب وهكذا اتفضل تمام تمام كده تمام بس, بس هنجيلها دلوقتي برضو لها وضعاء لها وقتها يعني كويس بس أحسن هنا ما هيش إبقى ما نفعش أقول لي من ممنوع نصف للعالمية ووزن الفعل هتقول لي حاجة تانية بقى آه. للوصفيه ووزن الفعل هنخذها برضو دلوقتي خلاص وقال سبحانه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمدو ونفتح الـ إيه نضم الدال اسمه أحمد أحمد هنا إيه لأ أحمدو نظف يبقى مجرور هو هي هو هي مرفوع تمام كده خبر إيه خبر اسم إيه اسمه اسمه مبتدع ووو وخ... إيه وأحمد خبر والجملة كلها في محل ااا آآ جر صفه لرسول لذلك اللي احنا عايزينه ان احمد خبر مرفوع اعربها وعلامه رفع الضمه ما ينفعش اقول ده اسمه احمد فنفعش ان كده ليه لانه ممنوع من الصرف خبر مرفوع علامه رفع الضمه لان اسمه ممنوع من الصرف طبعا ا ا ا ا ومنع من الصرف لايه ووزن الفعل تقول مررت باحمد برضو مثال تاني وتقول ايوه اللي هي ايه الجملة لا صفة صفه للرسول برسول موسوم بانه احمد تقدير كده يعني الجملة كلها اسمه احمد صفة لرسول برسول صفة ايه الرسول ده اسمه احمد تمام لان الصفة تكون مفرد وتكون جملة وتكون يعني غير ذلك فطبعا هنا اسمه أحمد كلها على البداية بقول أنها جملة مكانة من ممتدأ وخبر في محل جر صفة لرسول والمعنى برسول موسوم بأنه إيه أحمد أو مسمى بأنه أحمد فبنقول هنا مررت بأحمداء بفتح الدال بدون ألف طبعا بأحمداء الإعراب أحمد اسم مجرور بالباء أيوة تمام تمام أحمد اسم مجرور بالباء قلم جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ورد الفعل فهمنا موضوع العلما ورد الفعل خمسة على طول عشان عزاف عند يعني حنحاول نخلصه بقدر الإمكان بس الله المستعان العالمية والعدل العالمية والإيه؟ والعدل أما أقول مررته بعمر عمر هنا إيه؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جره لإيه؟ لأنه ممنوع من الصرف للعالمية أعرف إنه إلا إيه بقى العدل دي إنه معدول به عن عامر يعني كان المفروض أنه يقال له عامر مثلا يعني القياس في اللغة أن يسمى عامر وزفر يقال له زافر القياس كده فعدل عن هذا القياس الى كلمة اخرى مسموعة عن العرب وهي عمر وزفر وغيرها تمام فصار هذا العدل اللي هو التعديل يعني كأننا عدلنا الاسم صار علة تضم او ضميمة اخرى تضم الى, الى, الى, الى, الى, الى, الى, الى كون الاسم علم يتتضافر الضميمتان او العللتان فتمنع هذا الاسم من الايه من الصرف المهم ان احنا بنقول في للعالميه والعدل والعدل لازم يبقى فاهمينه يعني ايه العدل يعني. اي انه لا معدول به اي معدول به عن عامر عامر اه الاصل كده يعني من التعمير او من العمران او غيره تمام ولكن العرب نطقوا بيه وهو ممنوع من, من الصرف القياس القياس كان يبقى على وزن عامر مثلا يعني زي زي مثلا ايه ضارب آكل، شارب كده يعني انما عدل به عن هذا عن هذا الوصف القياسي الى وصف سماعي مسموع من العرب كده واحنا بنركز على اسم عمر لانه متداول كثيرا بيننا اهوت يعني في اسماء كثيرة بهذا الوصف ولكنها يعني تستعمل عند العرب القدماء احنا بنركز على هذا الاسم كنموذج يعني بنقول هوات خمسة العالمية والعدلة مثل عمر <تصفيق> لا انا اسم مش مؤنس ايش مؤنس اي هناك التنيس أي. العالمية والعدلة مثل عمر تقول اهتزت قواعد الشرك لما اسلم عمره. مش لك غير من النحن صراحة مش هجيب غير من النحن صراحة المشروح مش هجيب لك برد في لما تدرس حاجات دي وتكتمل في ذهنك وتفهمها كويس هتقدر تقس عليها غيرها بقى بس بنثبت القعد الاول في المرد اهتزت قواعد الشركي لما اسلم عمر عمرو اهم حاجة عندنا نضب عمر بضم لايه الاخر ما ينفعش طبعا نقول ايه لما اسلم عمرون ما ينفعش ليه لانه ممنوع من الصرف اللي العالمية والايه والعدل تبقى عمر فاعل مرفوع على مترفقه الايه الضمة طيب وتقول مرارته بعمراء مرارته بايه بعمراء لازم نفتح الراء ايوه عمر اعرواه اسم مجرور بالباء وعلامة جزئي الايه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل عمرين لا في الشعر يختلف الشعر الشاعر من حقه أن يصف ما لا ينصرف للضرورة الشعرية دي قصة تانية برضو العدل أي أنه معدول به عن عامر تبت بس الجملة التي فعلتها عشان تفهم أي أنه معدول به عن عامر تبقى لما أقول لك الأول مهرت بعمر أعرب عمر تقول لي عمر إيه اسم مجرور بالإيه بالباء اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف العلمية والإيه والعد ستة العلمية والتركيب المزجى عفتك تمزج تركيب المزجى إن أنا بامزج كلمتين في بعض بامزج إيه كلمتين زي مثلا سي باوي وبعلى بك تمام بعلى بك مكونه من ايه اه بعلى بك تمام وسيب واي يبقى مكونه كلماتها معربه تمام يبقى هي هنا كلماتها هي مكونه من ايه من من شقين فامتزج امتزج هذا الشهدان الشق وصار ايه كلمه واحده وزي سيبا بي واي اه وزي مثلا ايه سمرقندو زي شاب قرناها اسماء زي كده يعني بالحضرتك هنا بنقول بقى ايه ا ا التركيب المزجي كما في بعلبك تقول ذهبت الى بعلبك عندما زرت لبنان ذهبت إلى بعلبك نفتح الكاف مش مش مش مش حقص ألف لأ سحبس زهبت إلى بعلبك بعلبك عندما إيه زرت لبنان هتعرف لي بعلبك هنا إيه اسم مجرور بإله وعلامة جره الفتحة لأنهم ما صرف والتركيب المزجي ما التركيب المزجي يعني كلمتين اتنا... اتمازجوا ببعض تمام للعالميه والتركيب المزجي نستخلص مما سبق عللا كم اه سبعة عشان هنضيف الايه العالميه ماشيه في كل واحد نبدا نست... نبقى نكتب ان نستخلص مما سبق عللا سبعا نقطتين واحد العلمية اثنين بالترتيب كده العجمة لا نكتبهم علة علة بقى علة علة عشان يعرف في كلها إجمال يعني واحد العلمية اثنين العجمة ثلاثة زيادة الالف والنون اربعة التانيس خمسة وزن الفعل ستة العدل سبعة التركيب الايه؟ المسجد دول سبع علل المفترض نعم نستخلص مما سبق عللا سبعة واحد العالمية اثنين العجمة لا احنا بنتكلم على العلة اجمالا في إيه؟ لا لا العالمية يضاف إليها علة أخرى هاي العالمية دا العمود الفقري معنا بعض لها علة من العلة الثانية تمام إيه العالمية العجمة اتنين ثلاثة زيادة ألف ونون أربعة تانيس خمسة وزن الفعل ستة الـ إيه العدل سبعة التركيب المزجى وقد يكون المنع من الصرف وقد يكون المنع من الصرف للوصفية هنشيل على بقى ونحط الـ إيه الوصفية هتجم على تلات عير كمان من العير اللي فاتوا من هم, هم هم اللي فاتوا مع الوصفية ده حضرتك اتفضل اه يبقى هي بدل بدل العاميه هنشيل الايه العاميه نحط الوصف زي احسن وزي ايه الحاجات دي كلها وقد يكون منع من الصرف للوصفيه مضافا اليها علة اخرى كما يلي قد يكون نوع من الصرف للوصفيه مضافا اليها علة اخرى كما يلي واحد الوصفية والعدل يبقى هي العدل برضو اتكرر معنا بس مع رصفية مع معنا العدل ان هو معدول بيعا كذا كان مفروض ان يبقى كذا وتعيد الباعا لوزن تاني كما في قوله تعالى طبعا الحمد لله فطير السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا او الجاعل الملائكة رسلا قل اجنحة مثنى وثلاث ورباع نحط تفتح على ثلاث ثلاث ثانية الاخيرة وفتح على عين رباع ما اثنى ورباع فهي معدولة عن اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة وهو وصف لأجنحة والمعنى أن الملائكة أنواع منها خلق أجنحتهم اثنان اثنان وخلق أجنحتهم ثلاثة ثلاثة وخلق اجنحتهم اربعه اربعه يبقى معنى مثنى وثلاثة اربعه ايه اثنين اثنين جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه الملائكه لهم ايه اجنحه اولي مضاف واجنحه مضاف اليه تمام صفه الاجنحه دي بقى ايه مثنى وثلاث ورباع يبقى مثنى وثلاث ورباع صفات إيه لا مش للملائكة مثنى عن اثنين اثنين يعني ممكن تلاقي ملك له جناحين يمينا وجناحين يسارا وآخر ثلاثة يمينا وثلاثة يسارا وثالث أربعة يمينا وأربعة إيه يسارا دي معنى إيه معنى مثنى وثلاثة ورباع فعدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة إلى إيه مثنى وثلاثة ورباع إعرابها إيه صفة الإيه؟ صفة الأجنحة مجرورة تمام؟ بس مجرورة بالإيه؟ بالفتحة طبعا بالإيه؟ بالفتحة طبعا هي في مثنى مقدرة في مقدرة على الألف منع من زراء التعذر إنما ثلاثة ورباع هي بالفتحة آآ آآ ممنوع من الصرف الوصفيه والإيه والعدل يبقى لو عايزين نعرف مثنى نقول مثنى نعت طبعا ثلاث ورباع الاثنين معطوفين على مثنى يبقى نعرف عراب نعرف مثنى نعت الاجنحه مجرور وعلامه جره ايه وعلامه جره الايه الفتحه فتحه ظاهره مقدره مقدره ما فيش ما فيش ما فيش فتحه تظهر على الالف الف لينه يبقى فتحه مقدره على الالف منع من ظهورها الايه تعذر لان يصعب ان ننطق بالاي بالفتحه هنا على الايه على الالف مثنى نعت الاجنحه مجرور وعلامه جره الفتحه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر صعوبة يعني وذلك لانه ممنوع من الصرف ليبا للوصفية والايه والعدل ده معنى الوصفية والايه والعدل والثلاث ورباع بقى معطوفين على ايه على متن طبعا هيقال فيهم نفس الكلام اه بس طبعا بدون بدون ما تقول بقى ان هي ايه, إيه؟ فتحه مقدره يبقى الثلاث معطوفه على ايه على رباع على علمتنا منصوب لا مجرور مجرور مثله وعلى الجر الفتحة لانه ممنوع من الايه من الصرف للوصفيه والعد و... و... ورباع برده معطوف على متننا مجرور مثله وعلامة جره الفتحة لانه ممنوع من الصرف للوصفية والعادل اتنين عشان ناخد اتنين وثلاثة ونكتفي الوصفية ووزن الفعل يعني حاجات كلها مكررة بقى بس بدا العمامية ناخد ايه الوصفية اه هناك بناخد احمد هنا ناخد احسن ما هي وزن الفعل احمد واحسن الاثنين وزن افعل بس احمد اسم اسم وزن الفعل انما هنا على ان انا موظف فعل انما هنا ايه احسن وصف وصف يعني ايه مع وزن الايه الفعل الوصف وزن الفعل مثل افضل واحسن واكرم خلي بالك اكرم اخدناه هناك برده واشرف بس هناك كانت ايه اسماء واحد اسمه اكرم واحد اسمه اشرف انما هنا صفه اما اقول مهارته برجل اكرم من اخر اهوت امارته أم برجل اكرم من اخر بين وصف ولا اسم انما اما اقول مهارته باكرم اسم معروف تمام يبقى الوصفية وزن الفعل مثل افضل واحسن واكرم تقول اعجبني تاجر او اعجبت اعجبت بتاجر افضل من كثيرين اعجبت بتاجر افضل ب ب ب فتحه على اللام من كثيرين افضل معناها ايه بقى لا نعت لتاجر. نعت لتاجر مجرور وعلامه جره الايه الفتحه لانه ممنوع من الصرف للوصفيه وزن الفعل يبقى افضل لتاجر مجرور وعلامه جره الفتحة لانه ممنوع من الصرف للوصفيه ووزن الايه الفعل آخر حاجة بقى ساكن بقى طب آخر حاجة نأخذها شو نختتم بها الوصفية وزيادة ألف والنون الوصفية إيه هناك كل نوع عثمان وسلمان و سلمان و و رمضان الوصفية وإيه العالمية هناك بالسماع العالمية وزيادة ألف ونون لأن أسماء تقع اسم عثمان عا سلمان في شهر رمضان كده إنما هنا بقى إيه الوصفية وزيادة ألف ونون زي إيه غضان عطشان آه. حران <تصفيق> <تصفيق> زعلان آه. ده وصف يعني الوصفية الالف فرحان ماشي الالف والنون كما في غضبان قال تعالى فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا غضبان بفتح النون اسفا بالتنوين وطبعا أسفا بالتنوين لأنها ايه مش ممنوعة من الصرف مصروفة هي إنما اللي قبلها غضبان ولتنين حالين يعني غضبان و... وآسفا لتنين حالين من ايه من موسى عليه السلام تمام الحال منصوب بس في غضبان منصوبة عندما تنصب الفاتحة بس بدون تنوين لأنه... لأنه ممنوع من الصرف أسفا منونا لنا ايه مصروفة فبنقول غضبان الإعرابة هو حال منصوبة وعلامه نصبها الايه الفتحه لا الفتحه خلاص وتقول مررت برجل عطشان والعطشان عطشان مررت برجل عطشان الجر هو اللي بيبين لان هو مفعول به عطشان اعراب نعت لرجل مجرور وعلامه جر الايه الفتحه لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والإيه والنون أي حاجة بقى نعم يبقى عطشان مررت برجل عطشان عطشان نعى لرجل مجرور وعلامة جده الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون يبقى احنا كده أخذنا كم علة فضل نعم سوالي سوالي الايه ربان حال حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه حال منصوب وعلامه نصبه الايه الفتحه خدنا كم عله كده لا, لا لا لا لا نركز ثاني نركز ثاني احنا خدنا الاولانيين كام زودنا عليهم كم عله شوف واحد بيقول لك واحده هي كده بس هي واحده بس لا مش ربعة ما هي وزن الفعل اخدناه العدل اخذناه زياده الف و يبقى زودنا ايه الوصفية بس يبقى كده كام تمن علل تمن علل فضل عله واحدة بس تمام اللي هي بقى بتقوم مقام علتين هناخدها ان شاء الله ونكمل المرة الجايه باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته